سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حغل ولا قوة إلا بالله العليم العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر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 Ashaadu an la ilaha illa Allah anna muhammadan rasoolulullah Ashaadu anna مدى الرسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله kõik. Oh.